النشرة الإخبارية, النشرة الإخبارية يدين اليوم عادات الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة العشرين من شهر ربيع الأول لسنة ألف واربعمائة وتسع وثلاثين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: إسقاط طائرة حربية للجيش المصري قرب مدينة البكمال. هلاك سبعة عناصر من حركة طالبان المرتدة وإصابة آخرين بهجوم على مواقعهم في ولاية خراسان. تدمير وإعتاب خمس آليات وهلاك وإصابة العديد من المرتدين في مدينة المقدادية بولاية ديالى. هلاك تسعة عناصر من الحشد الرافضي بعملية أمنية جنوب غرب الرياض. في ولاية كركوك. البداية من ولاية الفرات وبتسديد الله ومنه تمكنت مفارز الدفاع الجوي من استهداف طائرة حربية للنظام النصيري وإسقاطها قرب بلدة السيال شمال مدينة البوكمال ولله الحمد وفي ولاية خراسان وبفضل الله وحده، هاجم جنود خلافة نقاط حركة طالبان المرتدة في منطقة ألين كاركون ديكل بلغمان حيث دارت اشتباكات هلك على إثرها سبعة منهم وأصيب آخرون فيما فر الآخرون تاركين هلكاهم واغتنم المجاهدون أسلحة وذخائر متنوعة فيما صد جنود الخلافة هجوما للحركة المرتدة على نقاطهم في منطقة خوكيان وبنانجرهار حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى هلاك ثلاثة مرتدين وإصابة آخرين وفر الباقون خائبين مدحورين تاركين وراءهم أسلحة وذخائر غنيمة للمجاهدين ولله الحمد. أما في ولاية ديالى وبفضل الله وحده، استهدفت مفرزة أمنية من جنود الخلافة في الولاية آلية للجيش الرافضي في منطقة اللهيب، بمدينة المقدادية، بعبوة ناسفة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من كان على متنها، فيما أصيب عناصر آخرون من الحشد الرافضي وأعطبت آليتهم، إثر استهدافها بعبوة ناسفة في منطقة البازول بالمدينة ذاتها، كما استهدف جنود الخلافة آليات الحشد الرافضي بالأسلحة المتوسطة في منطقة شروين، ما أسفر عن تدمير ثلاثة منها، وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية كركوك، وبفضل الله وتوفيقه، تمكنت إحدى المفارز الأمنية من تصفية تسعة من عناصر الحشد الرافضي في قرية العساكرة جنوب غرب الرياض، ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا. هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين إسقاط طائرة حربية للجيش النصيري قرب مدينة البوكمال هلاك سبعة عناصر من حركة طالبان المرتدة وإصابة آخرين بهجوم على مواقعهم في ولاية خراسان تدمير وإعطاب خمس آليات وهلاك وإصابة العديد من المرتدين في مدينة المقدادية بولاية ديالى هلاك تسعة عناصر من الحشد الرافضي بعملية أمنية جنوب غرب الرياض في ولاية كركوك. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهي يا أخى الهيجاء هيها، فقافلة تسير ولن تعاجا. هيدين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتي جنتها جاء فهي يا أخى هي جاء هي يا فقافنتي تسير ولم تعاجَ